تذكرهم رهل النمة وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم, وهم ينظرون في هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم هنا فرق بين البحر ووجه توجيه الخطاب إلى من كان موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة لأولها إنعام عليها في آخرها هذا وجه،, وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق أن هؤلاء الموجودين ذريك السابقين ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون فيكون إن جاء الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل الفرعون له وجهان الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة يمشوا فهو لآخره الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتعخرين من فوائد هذا الهاتف الكريمة بيان قطة الله عز وجل وجه ذلك أنه أن هذا الجوهر السيال وهو الماء بمجرد أن ضرب مساعصه به تمزق وأنتم تعلمون أن البحر الأحوى كم طوله؟ يعني طوله طبعا طويل لكن عرضه مثل من أفريقيا إلى آسيا عرضه طويل أنا لا لا أعرف، لكنه لا شك تجري في السفن وبلحظة واحدة ضرطة واحدة انفرق كل البحر، وصار طريقا يبص، ففيه دعاء على كمال قدرة الله عز وجل، ومن فوائده فوائدها الرد على علماء الطبيعة، وقوله من الأشياء تجري على طرائع، وأن الماء سيئا هو سيئ. يجمد عند البروجة يجمد لا نقول لهم الله سبحانه وتعالى خلق للماء طبائع وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه الطبائع ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الشيء المعلوم يصح أن يؤتى به مبهما بقوله البحر لأن أل في البحر للعهد الذهني وإلا معلوما لو أخ... لو قلنا أنها للعموم لكان الذهن يذهب كل مذهب أي بحرم هو لكن لما كان معلوما لم يحتاج إلى تخصيص ابتفان بإيش بأل التي للعهد الذهن طيب وبناء يعتفض على هذه الفائدة أنه لو قال شخص والله لا أكلم القاضي اليوم بما جرى في البلد. لا أكلم القاضي اليوم بما جرى في البلد. ثم ذهب إلى رجل من القذاة، مه من القذاة الشريعيين يعني من القبيلة التي تعرف بالقاضي، بلد. وذهب وأخبر أحدهم بما جرى. هل يكون باراً باليمين أو حانثاً حانثاً يكون حانثاً لأن ظاهر اللفظ أن أل العهد الذهن لكن اعلموا أن اليمين تقيد بالنية تقيد بالنية ويحسن هنا أن نستطرد لهذا الموضوع يرجع في الايمان إلى نية الحالة إذا احتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين وما هيجه السبب ثم بعد ذلك إلى التعيين ثم إلى ما يحتمله الله أربع أربع مراحل الإيمان يرجع فيها قبل كل شيء إلى النية ثم ثم التعيين ثم ما يحتمه اللق؟ وإنما قلت مثليا لأن الله نص عليه لا يؤخذكم الله بالله وفي إيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الإيمان فجعل المرجى إلى ما اعتقده الإنسان وفي الآية الثانية قال ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوب فلو أن رجل قال والله لا أبيت من الليله إلا على وتد إلا على وتد، والله لا أنام الليلة إلا على وتد. قلنا شكله ماذا؟ لا ينام على الأبواب إلا الطيور. تعرفون الوتد عبارة عن أين؟ عن خشبة تدق في الجدار تثبت في الجدار علشان تعلق عليه الثياب. نعم. هو قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد. هذا لا يولد كم سنة على وتد؟ أنت طيل من الطيور فذهب إلى جبل حوله ونام عليه فرّ يمين أو لا؟ ليش لأن هذا اللي هو, هو نوى وإن كان ظاهر اللغة خلافه لكن هذا هو اللي نوى وقال والله لا أنام الليلة إلا على فراش ثم خرج إلى خارج البلد ونام على الأرض إنما وليش ما فراش يقول أنا نويت أن الأرض فراش لأن الله يقودك على كم الله فراش هل مهم لاحتمال هذا يرجع إلى النية طيب لو قال والله لا أشترين الله لا أشترين اليوم خبز فذهب وشر سيارة وانتهى اليوم ولم يشتري خبزة واحدة قلنا الآن عليك كفار قال أنا نويت بالخبز السيارة يصلح ليش لا يحتملها الله هذا لا يحتملها الله فلا يقبل بعد ذلك السبب وهذه أيضا مهمة هذه مهمة وتقع كثير من بعض الناس في مسألة الطلاق يقول مثلا لزوجته إن كلمت أخاك فأنت طال إن كلمت أخاك فأنت طالب بناء على أنه قيل له إن أخى زوجت زوجتك هو الذي يبسلها عليك فقال بناء على هذا إن كلمت أخاك فأنت طالب ثم تبين أنه أن أخاه أخاها بريء من ذلك هل لا لو كلمت لا أفضل. لماذا؟ لأن السبب تبيّن خلاف ما ما بنى عليه الطلاق ومثل ذلك لو قال والله لا أدخل هذا البلد والله لا أدخل هذا البلد بناء على أن أمير البلد يطلبه يبحث عنه نعم قال والله ما أدخل ثم تبيّن أن أمير البلد لا يطلبه يدخل البلد أو لا السبب لأنه ما بيع على إيش على سبب لم يكن التعيين التعيين مثل أن يكون عنده طلي صغير إيش الطلي <تصفيق> أي لا ما صغار الخرفة قال والله لا أكل لحم هذا الحمل والله لا أكل لا لا أكل هذا الحمل كبر الطلي صار خروف، صار كبش، وأكله. يحنث أو لا يحنث. لا أتعين يا أخوان، عين، عين كله هذا، فيحنث إلا إذا نوى ما جامع على هذه السبب. ثم قال مثال آخر قال والله لا ألبس هذا القميص ويعي. ثم حوله وجعله صراوي. يلبسه أو لا لو لبسه كفر لو لبسه كفر لنعين هذا القميص إلا إذا نوى ما دام قميصا فدام واضح طيب بعد هذا نرجع إلى إيش إلى ما يحتمله اللقم إلى ما يحتمله اللقم طيب اللقم له معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في العرب أحيانا تتطابق الثلاثة وأحيانا تختلف إذا تطابقت الثلاثة واضح السماء الأرض الصلاة الصلاة تختلف اللغة والشر إذا تطابقت فالأمر واضح لكن إذا اختلفت في الأيمان فماذا نقدم هل نقدم العرب أو نقدم اللغة أو نقدم الشر؟ لا نقدم العرف. فإذا قال والله لأهبنا لفلان شاة ثم وهبه عنزة يكون برا بيمينه أو لم نبر؟ نعم. العرف عندنا أنه لم يبر لأن الشاعة عندنا أنثى الضأل وهذه أنثى معس فلا, فلا يبر إلا إذا قال أنا قصدت الشاعة مدلولها اللغة فحينئذ يكون قد بر لأنه أراد المدلول اللغة طيب فكذلك أيضا قال والله لا أصلي على فلان، والله لا أصلي على فلا فذهب وصل على يحنث أولا يحنث يحنث لكن لو قال الرجل أنا أردت الدعاء لا أدعو له وأردت أيضا لا أدعو له في غير الصلاة عليه نقول أن ليه مقدمة على كل شيء النية مقدمة على كل شيء المهم أن مراتب الإيمان أربع. خمس أربعة أربع. أربع. توافق على هذا أنت أربعة طيب الأول ثم السبب سبب الهمين. ثم التعيين ثم ما يحتمل الله نعم أعوذ لله من الشيطان الرجيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الرجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون موسى لعلكم تحتجون. اِذْ ظَلَمُوا نُسَارِقَ قَوْمِهِمْ وَإِذْ ظَلَمُوا مُسَالِفَ وَإِذْ ظَلَمُوا نُسَارِقَ قَوْمِهِيَ قَالُوا بِئِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم عند فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ رحيم قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ موسى مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ ليلة وكان الله تعالى وعده قبل ذلك ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وعده الله تعالى المناجات هذه المدة وأناب أخاه هارون على قومه وقال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب اتخذوه إله. وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون صنعوا منه ثورا عجلا وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم فإذا دخلت الريح سمعوا لهم صوتا كخوار الثور فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى موسى ذهب يطلب إلهه فظل ولهذا مضت ثلاثون شهرا ثلاثون ليلة وزادت يطلب هذا الإلهه ولكنه نس وظل وتاه وهذا إلهكم وإله مصر فجعل عيسى عليه فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول إن ربكم الرحمن فاتبعوني واعطِع أمري وهو نبي ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وأصروا على عبادة الدوائش رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست, ليست مرضية على خلاف ما فرقهم عليه وغضب ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده يده ألقاها من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة ويقول ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبع وكان هذا من شدة الغضب وإلا في حال الرضا لابد أن يسأل أولا كيف ظلوا قبل أن يقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع لكن الإنسان بشر يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية قال يا ابن أم لا تأخذ بلحة ولا برأس إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوله شو هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل لأنه لو قال أو زاد في وعظهم لأن قسموا قسمين قسما يكون مع يسا مع هارون وقسما آخر مع السامري فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه اتخذوه إله حتى عبدوه والقصة مبسوطة في سورة طه اتخذه إلها ولهذا قال ثم اتخذتم العجلة من بعده العجلة مفعول اتخذتم الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير ثم اتخذتم العجلة إله وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة بل هناك مسافة وهي كما قلت لكم أنه لما مضت المدة التي حددها موسى عليه الصلاة والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الإله ولكنه نسي وقوله وأنتم ظالمون ألواه هنا للحال حال منفاعل اتخذتم يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون هل هم ظالمون أو ظالمون ظالمون لأنفسهم فإن كل عاص ظالم لنفسه فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم عقوبة لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا ولعل هنا للتعليل وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني منها التعليق وهي كذير وذلك كذىء في القرآن الكريم ومنها الرجاء ومنها الت التمني ومنها الإشفاق والخوف ومنها التوقع وكل هذا يعرف السياق، وقوله لعلكم تشكرون الشكر هو العمل الصالح. هكذا جاء في القرآن. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا. وقال في المؤمنين كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح. وهو كذلك لا شك كبير واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان بخلاف الحمد الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود فسببه أعم من الشكر ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي شباب ولساني والضمير المحجبة في هاتين الآيتين فوائد منها بيان علوم بني إسرائيل وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل يقوله وإذ واعدنا موسى ثلاثين أليم والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقوم ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شبقته على رؤية الله قال رب أرني أنظر إليك ومنها بيان السفة الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إله والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم اتخذوه إله ولكن لا تستغرب فإن من يضلل الله فلا هاد له والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد يقال إنهم يصنعون من التمر إلها وإذا جاعوا إذا جاعوا أكلوه ما يدعون أنه يأتي يأتيهم برزق يعرفون أنه لن يملك لكن يأكلون ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضاً أخذوا أربعة أحشار واختاروا أحسنها أن يكون إلها والثلاثة الباقية يجعلونها أثافئ للقدر ينصبون القدر عليه ومن فائد هذه الآلة الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلهاً لأن الحج قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون هل يستفادوا من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا أو يقال هذا بيان لحالهم فقط يحتمل هذا وهذا يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر ويحتمل أن يكون دليل على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤخر ويجل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى ابعث في امها رسولا يعلم اياتنا وما كنا مهلك القرى إش الا واهلها ظالمون الا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغ دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه وأمره في الآخرة إلى من إلى الله عز وجل فصار هذا هو في مسألة العذب الجهل إذا كان يتسم بالإسلام ويشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتل الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير عدم عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك فهذا يعامل معاملة المسلمين على ظاهر الحال. وكذلك أيضا في الآخرة لا لا يأخذه الله لأن لأنه معذور وأما من كان معدورا لكنه لا ينتسب الإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين يعني أهل دين ذلك الدين وفي الآخرة وقال أمره إلى الله عز وجل ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضرار في الدين وسفى بالعقل عفو الله عنه ثم عفونا عنه ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء لكن بعد بعد التوب كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لكن لو قال قائل ليس في الآية, في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا فيقال دلت الآية الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله وأنه أخذتهم ظلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم تثلوا حتى القتل عفى الله عنه ومن فائد هذه الآية الكريمه أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية لقولي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وأيهما أعظم مننا الدينية لا شك أنها أعظم مننا فإذا من الله عليك بنعمة دينية فأعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها وشكر النعم الدينية من جنسها فمثل من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علم وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات العلل لأفعال الله من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون ولا شك عندنا في هذا أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم وأما من قال إنه إن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمه ولا, ولا تعالى بعلا فلا شك أنه ضال في دينه سفيهم فيه في عقله ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم وإذ موسى الكتاب والفرقان آتينا موسى أي أعطيناه وآتينا بالمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعول واحدة لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء نعم يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه وألف الكتاب للأهل أي العهون الذهني يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة وسمي كتابا لأنه مكتوب فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا والفرقان الواب حرف عطر والفرقان معطوف على الكتاب وهل هو غيره أو هو ولكنه مبابعة الصفة على الموصوف الجواب الثاني فالفرقان هو نفس الكتاب فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وعداء الله إلى آخر ما يكون بين التميز والفرق فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف الصفة على الموسول أرأي قول الله سبب نعم يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه في الكتاب للعهل أي العهون الذهني يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة وسمي كتابا لأنه مكتوب فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا والفرقان الواضح حرف عطل والفرقان معطوف على الكتاب وهل هو غيره أو هو ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف الجواب الثاني فالفرقان هو نفس الكتاب فإن التوراة فرقه فرق الله بها بين حق والباطن وبين العجل والجور وبين أولياء الله وعداء الله إلى آخر ما يكون به التميز والفرق فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش؟ الصفة على الموسول أرأيت قال الله يتبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهده والذي قدره فهده هو الله عز وجل لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون لعل هذه التعليل كما سبق وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية والمراد بالهداية هنا التي ذكر الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفير وذلك لأن ما أوتيه موسى علم فمن اجتدا به فقد علم وكذلك علم يثمر عملا لمن وفره فنفسر الهداية هنا بإيش بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية في الآية الكريمة جري على هواي أولا أن موسى نبي بل رسول لأن الله آتاه الكتاب وكل من آتاه الكتاب فهو رسول كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ومنها الثناء على التوراة حيث تسمى الله تعالى فرقانا ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية ومنها أن العلم سبب للهداية لأجل التعليل في قول لا لكم تهتدون لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع قد يوجد مانع وعلى هذا فلا يرد علينا أن نقول أن نقول قائل إن لا نجد في العلماء من لم يهتد نقول لوجود مانع وإلا فالأصل أن العلم سبب لهداية وأن الهداية تقع بالعلم لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتبع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معرض ف... ثم قال تعالى وإذ... نقف على هذه نعم وتهتدون المراد بها هنا هداية العلم أو العلم والتوفيق العلم بكل حال والتوفيق لمن شاء الله والتوفيق لما شاء الله من للهداية لكن من الناس من يهتدي ومنهم من لا يهتدي ثم ذكر نعمة أخرى أيضا فقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال يعني واذكروا اذ قال موسى لقوم والقوم بمعنى الرهد والقبيلة بمعنى القبيلة والفقه يقولون ان القوم من الأد من الجد الرابع فما دون هؤلاء القوم في اللغة العربية قال لقوم يا قوم ناداهم تحببا لوصف القومية تحببا وتوددا وإظهارا لأنه ناصح لهم لأن الإنسان ينصح لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه وظلمتم يا حجاج بمعنى نقصتم أنفسكم حقها لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص قال الله تعالى كلث الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني تنقص, تنقص. تنقص. هذا هو الأصل ولكن قد يراد به أكثر من النقص قد يراد به أكثر من النقص إنما هنا ظلمتم ونفسكم نقصتموها حطها وذلك في التوحيد فقال باتخاذكم العجل ألبى هنا للسببية أي بسبب اتخاذكم العجل واتخاذ مصدر وفعلها اتخذ وهو مضاف إلى فاعله الكاف فاعل والعجل فاعله مفعول أول والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها ولمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون الله والعجل هذا سبق أنه عجل من ذهب صورة وأن الذي فتن الناس بها رجل يقال له الثامري نعم اتخذوه الهن والعير بالله فأرشدهم موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخلاص من هذا الظلم العظيم قال فتوبوا إلى بارئكم توبوا أمر بمعنى رجع لأن التوبة والأوبة معناها الرجوع لله سبحانه وتعالى والتوبة تكون بالاقبال على الله، بالاقبال على الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا كان الظن بترك واجب، التوبة بفعله. وإذا كان الظن بفعل معصية، التوبة بتركها والإقلاع منه توبوا إلى دارئكم، نقل إلى الله. ولقال إلى ربكم لإظهار لومهم وتوبيحهم لأن البارئ بمعنى الخالق المعتني خالق معتني فكأنه يقول كيف تتقنون العجل إلها وتدعون خالقكم الذي يعتني بكم وهذا كقول إلياس قومه أتدعون بعلا وتدرون أحسن خالقين إلى بارئكم أي خالقكم المعتني بكم إلى بارئكم فاقتلوا ألف هنا تفسيرية لأن قوله اقتل تفسير للمجمل في قوله اقتلوا في قوله توب وعلى هذا فالفاء للتفسير أي فتوبوا بهذا الوصف اقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا وليس المعنى أن كل واحد يقتل نفسه بالإجماع ما أحد من المفسرين قال إن معنى قوله تعالى اقتل أنفسكم أي كل واحد يقتل نفسه وإن المعنى يقتل بعضكم بعضا يقتل الإنسان ولده والده أخاه المهم إنكم تستعدون وتتخذون سلاحا خناجب والسكاكين سيوف وكل واحد منكم يهجم على الآخر ويقتله نعم سأنتم طيب اختلف المفسرون هل هذا القتل وقع في ظلمة أو وقع جهارا بدون ظلمة فقيل إنه لما, لما أمر بذلك قالوا لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضا فينظر الإنسان إلى ابنه فيقتله وإلى أبيه فيقتله وإلى أخيه وإلى صديق هذا شيء ما يمكن فألقى الله عليهم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعض وليس من قتل <تصفيق> وقيل بل إنهم قتلوا جهرا بدون ظلم وإن هذا أبلغ في صحة في الدلالة على صحة توبته، أبلغ في الدلالة على صحة توبته إن إنسان يقتل أي واحد أمامه وأنهم لما رأى موسى صلى الله عليه وسلم أنهم سينتهون سي... سي... لأنه لسار بعضهم يقتل بعضا وإن يبقى واحد يبقى واحد فلما رأى أنهم سينتهون في في ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم القصر فأمروا بالكف وقيل بل سقطت منهم أسلحتهم سقطت من أيديهم والله أعلم المهم أن ظاهر القرآن أنه ما حصل شيء يعني ما حصل ظلم ولا شيء وأنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضا وهذا أبلغ بالدلالة على صدق توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم ولهب بعضهم إلى, أنه إلى أن المراد يقتل البريء منكم المجرم يقتل البريء المجرم يعني الذين دعوا إلى عباده العجل وعاففوا عليه يقتلون وَالَّذِينَ تَبَرَّأُوا مِنْهِ يقتلون نعم، والله آمن لكن الظاهر الأول الظاهر الأول لأن قتل البريء للمجرم ما فيه دلاله على صدق التوبة من المجرمين لأن الإنسان قد يقتل وهو مصر على الدم ولا دل ذلك على توبته قال عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم صار صار صار. اينه اينه قال عليه الصلاة والسلام الحديث قال النوف نعم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم <تصفيق> خير لكم ذلكم المشار إليه القتل وهون قال ذلك ولم يقل ذلك لماذا <تصفيق> انا يشير لي خط خطا خطا انتبه قال ذلكم ولم يقل ذلك ولم يشير إلى جماعه لا لا يشير للجماعه خطا صحيح يخاطب جماعة ويشير إلى واحد وهو القتل المشار إليه واحد مفرد مذكر وهو القتل والمخاطب جمع. جمع. جماعة وهم قوم وهم قومه ذلكم خير لكم عند بارئكم قول خير لكم يعني من عدم التوبة أو من عدم القتل وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء سنتم والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء هذا وارد في العربية لكن بعضهم يقول إنه يسلب منه التفضيل هنا ويكون دليلا على وجود الخير في هذا الأمر بدون, ذك بدون تقدير المفضل عليه نعم فمثل هنا يقول قائل لو لم يقتلوا أنفسهم هل في ذلك خير؟ ها؟ ما في الخير فلماذا قال ذلكم خير لكم نقول فيها جوابا أحدهما أن هذا من باب التفضيل بما ليس في الطرف المفضل عليه منه شيء كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيم خير مستقرا من أهل النار مع أن أهل النار ليس في مفتقرهم خير وضعهم يقول إنه هنا ليس أسبا تطغيل مثل هذا بل في وصف هذا الشيء في فقط وليس من باب المفضل والمفضل عليه في شيء ذلكم خير لكم عند بارئكم ثم قال الله تعالى ما نقول قال صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى فتاب عليه هذا محط ذكر النعمة قل لا لأن الأول و قال مسلقاه و ذكر الذنب و منه لكن النعمة في أي شيء بتوبة الله بتوبة الله عليه ما رأي هذا قال فتاب عليكم و الله على عبده معناه أنه يرضى عنه بعد بعد الغرق ويقبل إليه بعد التولي عنه والإعراض عنه <تصفيق> نعم أو إن فتاب عليكم هذا من كلام الله لا لا لا أذكر نعمة الله إذ قال فتاب الله وعلي <تصفيق> وهذا من كلام الله وقوله فتاب عليكم ما معنى هذا أقبل بعد أن أقبل إليكم بعد أن كان معرضا عنكم أو أن المعنى تاب أي قبل التوبة قبل التوبة منكم ومن لازم يقبل التوبة منهم أن يقبل الله إليهم ثم قال الله تعالى إنه هو التواب الرحيم <تصفيق> إن الله <هو> التواب <تصفيق> الرحيم هو ضمير فصل ويسميه بعض النحويين ضمير عماد لإعتماد الخبر عليه وضمير فصل لأنه فصل بين الصفة والخبر وقد ذكرنا أن فيه ثلاثة فوائد من يذكرها طيب بني <تصفيق> الفصل فيه ثلاث فواصل ده كانها ساد او شي صالح والله يا عفوا دين ها ثاني رقم ده وثلاث وقوله التواف صيرة مبالغة، ولم يقل التائب، نعم، لأن التائب تدل على مطلق الفعل، لكن التواف تدل على كثرته، نعم، تدل على كثرته، والله سبحانه وتعالى كثير التوبة لكثرة توبته على عبده وكثير التوبة لكثرة من يتوب عليهم من الناس. سوى يتوب بالمرات المتعددة على على عبده ويتوب بالأشخاص الكثيرين الذين يكثر ثوبتهم لهذا جاءت صرف التواب وقول الرحيم أي الرحمه الرحمة ذو الرحمة الواصلة للمرسوم ذو الواصلة لأنها هنا صفة مشبهة لكن تدل على الفعل أنه سبحانه وتعالى رح رحيم يعني راحل بالفعل طيب توبة الله سبحانه وتعالى وصف الله بالتوبة ينبغي أن يعلم بأن توبة الله العبد نوعان توبة سابقة على توبة العبد وتوبة لاحقة أما توبته على السابق على توبة العبد فهي, فهي توفيقه للتوبة وأما توبته اللاحقة بعد العبد فهي, فهي قبول التوبة قال الله تعالى لقد ساب الله على النبي والمهاجرين والعنصار إلى أن قال وعلى الثلاث اللي ينخل لكم نعم قبله، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والتواب الرحيم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والتواب الرحيم نعم وإذا قلتم يا موسى نعم هل كان هذا ال ال هنا الحياة لا الله فين له خوار وال والحياة ما في حياة لأنه قال عجداً جسداً ما في روح نعم تصير الله من الإسرائيليات ولا لكن ظاهر القرآن إنه ما فيه إلا مجرد صوت فقط صوت كصوت العجل أما أن يكون فيه روح فلا لأن وصفه بالجسد يجب على أنه لا روح فيه لأنه لو أطلق وقيل عجلا لا لظن الضان أن فيه روح فخرج دفه هذا الوهم بقوله جثلاً نعم هذه القبرة القبرة ما نتعلم شو أثر فيه هل أثر أصلاً بأنجملته جملته وطلت مثلا أو إنه هذه القبرة صار فيها تأثير بالصوت فذهل هذا هذا وكذلك في السرين يقولنا هذا الصوت مو بطبيعي في هذا الشيء وأن الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فيكون لها صوت التوبة كيف حالت من التوبة كيف حالت من التوبة لا فرق بينها كلها الرجوع كلها الرجوع إلا إذا قلنا أن التوبة من الله بمعنى قبول توبة العبد. يكون معناها غير الرجوع أما إذا قلنا أن الله تاب عليهم بمعنى رجع عن إعراضه عنهم إذن الإخبار عليه، يكون معناها وحف قال واذقوتم يا موت يعني واذكروا أيضا يا بني إسرائيل والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إنعامه على على الأمة أولها إنعام على آخرهم اذقوتم يا موت لن نؤمن لك حتى لم تفيد النفي تفيد النفي لكنها تقتر التأبيد ولا ما تقتره ما تقتر التأبيد إلا إذا قيت به إلا إذا قيت به نعم ولكنها لها ثلاث حالات كاركا تقيد بما يدل على الغاية فقوله هنا لنؤمن لن لك حتى نرى الله لن نبرح عليه عاكفين حتى أرجع إلينا موت أوضح إذا قوة المادة على الغاية إن خير ما تدل إنه لا تدل على التأبي ولا تحتمل التأبي إلا وتارة تقيد بما يدل على التأبي فقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه والثالث أن تأفيه مطلقة إذ لن يقوم فلا نعم فهذه إن دلت القرينة على أنها تأفي تأبيد فهر تأبيد وإن دلت القرينة على أنها لا تأفي فهي محتملته فمثلا فإن لم تفعل ولن تفعل هل يشير تأبيد ما فيها أبدا لكن القرينة تقتضي ذات القرينة تقتضي ذات نعم طيب إذن هذا حكم لن ولهذا قال ابن مالك في الكافية ومر النفي بلن مؤبدا فقوله ردود، وثواه فعبد قوله أرد لأن المعتزلة فللأشعرية يقول لن للتأبيد ولأجل ذلك استدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني أنه لن يرى أن الله لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن قولهم بلا شك مردود طيب إذا لن نؤمن لك أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرة نرى نرى بمعنى نبسة، ولهذا ما تنصب إلا مفعول واحد، لأنها رؤية ظهرية، فاعلها نحن، وين مستقر جوازا تقديره نحن، الله مفعول به، نعم سبحان الله، وين العلم نرى فعل مرارك فاعله مستثر وجوباً تقديره نحن إنك نالكم إذا كان الضمير تقديره أنا أو أنت أو نحن وهو واجئ ولا ترهو أو هي فهو مستتر جواب نعم لكن غريبين ستا هذه مسائل بدهية ما هي يعني صعبة يعني من المسائل نحوية صعبة، ها؟ هذا يمكن اللي في الابتداء يعرف، نعم، وما ما منكم هذا. كل ما كان الضمير تقديره أنا أو نحن أو أنا، فهو مستثمر وجوبا وإذا كان تقديره هو أو هي، فهو مستثمر جواد. طيب، حالا تقديره نحن، يكون مستثرا. وجوبا وقوله جهرة هذه الحال أو هي مفعول مطلق أي رؤية جهر رؤية جهرة متى قالوا ذلك قيل إنهم قالوا ذلك حينما اختار منهم موسى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا